uloga iskušenja velika. Ona, i ko nije vidio čovjeka prije iskušenja i potli, iskušenja. je nikad i prije ne potli, za nje i vidio da je tjesto održao, da je ne zna kolika je dobrota iskušenja. Iskušenja vrava Iskućajenje vrali s njegovom stavu Dobrota onih koji se boriti Na gledanjima koji ih kjeri Nije skriveni Allah se vara koja taj na počinu Šta kaže ko je mi, mi nijeli, ga je lukod od dana. Nisi jedna, oni koji ne imaju bol, odvijeni i koji su prijetljeni. Darak, ovdje darak je onaj koji nije Nije u stajanju, nego samo bolest mus Bi i muđ na Allahvo puttu i mestin na životino. Allah i muže Di i An puttima o krani je dalž. Allah ni je davo preto bortima na Allahhu putu mužajju. Nadaj na koji kibej Došto leviere, da zbavimo trevo smiju, da se zbavimo potrebno da počemo sviđati, da počemo redmijati, da nebimo da se, da se ne želi da ani da se za vaši djevi godini. Mi boli, ma što jer nije sviđi i jedan i dio budu uvijeni, ani je kruđi je u njadovi. Nei su i nebo budu isti Jer je Allah, da se kova se se Drago, da se boje tako mi je bilo, da i sanje koji su zapali, od poniženja, od ono što im je uradio neprijetek, neprijeti, od ono što im spremljati. U je živa tvar dajna. Laje, koja je Isma concentrated. kidnapped Edge sada Učjeni, 解kan prodvrni BrESS Kirao chanje se Jihad Rafs Paraj, paraj, paraj, paraj. Komo ne gledas? Bela pa je tena izraša. Bela je tena izraša u razli. Ako ne gledasem va se neći napada? Gondaj ovaj je ne gledas? Komo ne A dođe ti je tena izraša. Nijepovala je se da še ti. Se neki taj izvijekuje. Netovali Rabbe Tevule, Moshiada, nožni gost, dožela je u našem domu, tak da je to. Pojele je na sali. Samo jedna osoba riče da je u teškoj situaciji, boda da Marije je došla je na o džinabu ćemo natratiti sljedeće i džume ćemo o džinabu kovo srcu a po ikutih pregovorima kovo srcu ne ljednika. To ćemo da obješnjuje, da živi prijedno i da stvariti mi življaju. Šta ne mi? Mi, draga, Čije se dalje od usta učko i To se Zato što Ono što ima na nas listi, Ono što mi mora da budemo I kako treba da idemo, svoje objašnje, samo narediti Na nas na listi o tog do a problema sledeći problema na sam sebi tu je nešto znači pa promatrio je nešto što i atloval, strajigi, drugoval, rabxeti, se baš je se pa tršeni, oni tako se, skatili se samo, zato voli i tako se nam zapisali na otimici. I jedan tipama što na otimici, ne ima ili učinosti, to je Zato da i s kojim moramo znati razumije što vi narod ko Pać budem. Molim vas, doalo za vas. Nema problema, vallahi. Klauz nama izni sada. Allah Života počet poživljeno i prije nas i izbavljeno se koji poživljamo mi. Morimo da se zmanjamo od dala, da nam se služuje i nam vjero opusti. I da nas bliži. I da nam početi srta od ono što neboliti je. I da nam posta na živim imamo učestiti ovih. Da porazi naše naprekena. Da udazi strah u njegove srte. Da razvije njegove odrbe. Da razbaka njegovo strenjevo da se poraža i ne priže. I morimo da... يا ظهوره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسترنا في اعمالنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فقد جعلت كتبنا الله انصرنا من, من الظالمين بالظالمين ربنا تقبل منا ذنوبنا واستر علينا سيئاتنا وتوفقنا على العباد اللهم الله ينصر المسلمين اللهم انصر الاسلام وعيد المسلمين اللهم انصر الاسلام وعيد المسلمين اللهم نصر عليك الجهاد يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك قولنا ثاني اللهم انصر المجاهدين في, في الجهاد يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في الجهاد يا رب العالمين اللهم انصر في الجهاد يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا عجلا يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا يا رب العالمين اللهم اشفنا في مصر رب العالمين بطيف السينه طول عمان طول الديره وطيب الكسان بطيف اليد بطيف وفرش كلها المسلمين يا رب العالمين الله أطلتك المسلمين إلى ميسان رب الجليل وياك الأسلامي ويا رحمة الرحيمين إبعال الله من الله يأمر من العل والإحسان وإتائه للقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والماضي جايدكم العلمين والحروم ورحمة الصلاة الله أكبر محمد Haya ala svaran, haya ala svaran, Allahu akbar, <Krsem darf pian, my love> <tött ridiculous> neka vam srca budu prisutno u namazu i neka osjećaju u veličinu ogled neka bude na mjestu sežvi na sežvi je Allahu najbliži neka mu se obraća najviše na sežvi اللهم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة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 مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمال يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَرَأَيْتُمْ وَلَئِنْ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرعون من الرفاء انهم لاقيتكم وانهم لاقيكم ثم تردون الى عالم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده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 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتووا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأو تجارة او لهوا من فرضو اليها وتركوك قائما وما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين الله اكبر سمع الله قول من الله اكبر الله اكبر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 céu عليهم ولا ب إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم والله يعلم انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون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 وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتله الله فَإِنْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَهُ وَرُسُلُهُمْ وَرَأَيْتُمُ يَصُدُّونَ عَنْهُ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 فَيَقُولُ رَبِّ لِمَ لاَ اَخَّرْتَنِي الى اجَلٍ قَرِيبٍ فَاصْدُقْ وَعْدَكَ وَأَكْرِمْنِي مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَيُؤَخِّرَنَّ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ